والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد عبد الحكيم سعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله وقال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 زَقْنَاهُمْ تَق اللهِ لا تسالون عما كنتم تسترون ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى والله وجه 109. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون 110. لَا اخِرَةَ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ نَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا دَامَّةً وَلَكِنْ وَلَكِ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ وتصف ألسنتهم الكذب أن له الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تم الله لقد أرسلنا إلى أمم منهم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 أن عامل عبرة نسقيكم إما في بكونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا سائظا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سَقَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ میں شروب مختلف والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بربي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَابِرٌّ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَهْدِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُ نملو کے لوش کون حسن پکو من سیون الحمد للہ َر لا يعلون وَظَرَدَ الضهُ مَثَلََّدُ لَهِ حَد مَا أَذَكَم ل يَقُذِر على شَيئ وَ وَكَل عَ مَو وَهُو وَكَلعَ مَُلهُ أَنَ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 كَن وَجَعَلنَكُم مِّن جُدُودِ الْأَنْعَامِ بُلُوتًا بُلُوتًا تَسْتَغْفِرُونَهَا يَوْمَ ضَعْفِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا عَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَدَعَا وَجَعَلَ نَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الرِّيحَ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ فذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ فَمَن يُنْكِرُوهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم مستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يقفق عنهم ولا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ رِقْقًا لَّقَوْلِ إِنَّكُمْ وَالْقَوْمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَغُفِرَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ مَتَوٌ وَبُشْرَانَ الْمُسْلِمِينَ